This harm عايزة تاخد باله ليه بتدور على الحقيقه وازاي هتشوفها وانت مخنوق عنك وسكت تاخدها للنور اوي هتسيبها على عماها مفتوعه لحد امتى خليك ادي الأمانة ما تخنش عليك خرب ما بتحصلش الخيانه دي لقطه الضلال Inte roff i tissum, och lämna av bra hopp. Minil elrammat, jag är i femän, minil elrammat, jag är i femän. Del misstrak ايه انا وصاي اشوفها وانت مخنوق عنك وسكتة خدها للنور هوا هتسيبها على عماها مخدوعة لحد امتى خليك قد الامانه ما تخونش عينك حرام ما بتحصلش الخيانه الا في وقت الظلام